لآن ل ا شركه آ ن أ ع و ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط دعويه غير و ا ل ربحيه ذات مضمون ب اجتماعي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 ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فانظر إ ل ى آ ث ا ر رحمه الله كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن ذلك لمحيي الموتى إ ن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا ف ر أ و ه أ ص ف ر ا لظلوا من بعده يكفرون